يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء ومن يترب عقوباتي فيخوني كهو يمر بالتحاشى والمنكوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذا كان منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكانكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع